وَنُقِرُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئًا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 وَنُذيقُ يَْمَ الْ القامَةِ عذابَ الْ الحَريق ذَلِكَ بِمَا قدمةَتِ يَذاكَ وَأَن اللهَّه لَْسَ بضَلَّامِ للِعَبيد وَمِنَ الناسَّاسِ مَ ي ععبد اللهَّه عَ حَفْظ فإنأَصابَهُ خَيْرُ نِطُمَأََّ بهِهِ وَإِنْ أأَصَابَتتُ فِثْنَةِقالَابَ على وَجههِهِ خَصِرَ الدُّنْيَا والآاقِ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 ان الله على كل شيء شهيد الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِلَّ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنَ النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 وَإذب وأنا لإبه مَ مكََ البيتِ ألا تُشركم شيءَأَ وَاحر البيت وَاحر البيت للط إفينَ وَق وَإِذْ قَالَ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ نَضَامِرَ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت له صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِيْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ قَرِيبٌ قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقِبَ به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض الم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والارض تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير